بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج الماء فجعله ثائعاً إحوا سنقرئك فلاتاً ساء إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى كل للمسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقا إن هذا في الصحف الأولى صحف في إبراهيم وموسى.